وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، إن هذا القرآن يهدي الَّتي هي أقوام ويُبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويُبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً.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 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفيه ولا تنهرهما فلا تقل لهما أوفيه ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبْ بِرَحْمَتِهِ مَا كَانَ رَبِّي أَنِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فَمَن فمن أُتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يضلمون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 إذا لَأَذَقْنَاكَ ضعفَ الْحَيَاةِ وَضعفَ الْمَمَاتِ تُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلاً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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وما يهدي الله فهو المهتدي وما يضل فلا تجد لهم أولياء من دونه ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا